أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من التمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكروا نُؤْمِنُ مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصالحين.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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أمسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبه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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رذيله من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يلطع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدتكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون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 تقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وأمنوا ثم تقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرون وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ زَعَادِلٌ مِّنكُم هَدْيًا بَالٍ وَالْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو كفرت قع مساكين أوعد لذالك صياما ليذق وبل أمر عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه فالله عزيز ثاق نحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشرون يَعْلِ اللهُ الكَعْبَةَ بَيْتَ الْعَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ فَالْقُلْنَاءَ ذَلِكَ لِتَعْلَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفنيحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينفئكم بما كنتم تعملون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 إن أنتم ورثتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن الربتة لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إن إذا إلا من الآثمين فإن عسر على أنه إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ ب الشهادة على وجهها، أو يخاف أن ترث أيمان بعد أيمانهم، فاتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 تُكَبِّ رُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ في فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَاتِ طير بإذني فتنفك فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ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 كل منها متقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وَلَاعِيسَ بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَا أَيْدَتَنَا مِنَ السَّمَايِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَأَخِيرِنَا وَأَيَّتَمْ مِنْكَ وَرِزْقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تُوفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ هَذَا يَومٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَأْتِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم فرضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ مَا هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا أَتِيهم مِن آيةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهم إِلاَّ كَانوا عَنها مُعْرِضينَ فَقَد كَذَبوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهم فَسَوَفَ يَأْتِيهم أَبَا أُمَّا كَانوا بِهِ يَسْتَهْزِئونَ ألم يرَكَمْ أهلكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَّاهمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّلَكُمْ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجِيرِ مِنْ تَأْحِتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهمْ بِذُنُوبِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في طرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فقالوا لولا أنزل عليه ملك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 وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُنْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ لا لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أم كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا بالله ربنا ما كنا مشركين انظوا كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم مقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 وَإِن يُهْلِكُنَا إِلَّا أَنفُسُهُم بِمَا يَشْعُرُونَ وَلَمْ تَرَ إِذْ طَفِعُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يَا لَيْتَنَا رُدُّوا وَلَنْ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْبَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ رُدُّوا لَعَدُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةٌ الْنِّيَّةُ وَمَا نَحْنُ بِمَا بَعْوُسِينَ وَلَمْ تَرَ إِذْ على عَلَى رَبِّهِمْ قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد الذين كذبوا بلقاء الله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 لا وَلَهُ ولهو ولتار الآخرة خير للذين يتقون أفلا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 أتا أتاهم نصرنا ولا مبتل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَوِيَ نَفْسًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صن وبكم في الظلمات من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 تا إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتغردهم فتكون من الظالمين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 قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يغص الحق وهو خير الفاصلين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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينفئكم بما كنتم تعملون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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينكيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفطهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونود على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونهم إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب للعالمين وأن أقيم الصلاة والتقو وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق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 إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموطنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرَ بَادِرًا قَالَ هَذَا ربي فلما أَفَلَ قَالَ لَאَن لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْمُرْسِلِينَ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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحاجه قومه قال أتحاج وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُحِّيْنَا هَٰذَيْنِ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوقا وَكُلًا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بِهِ أي يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وإلا إِكَالَذِينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَى فَإِن يَكْثُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قُتِدُوهُ أُلَاء أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَنُزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ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 وَيَعْتُصِمُ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ رَئِيتُمْ فِي وَادٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقَ لَكُمْ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 ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم بِهَا بها في ظلمات البر والبحر وابفصلنا الآيات لقوم يعلمون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 ومن النخل من طلعها طنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لطوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينفئهم بما كانوا يعملون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها ول إنما الآيات عند الله وما ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طويانهم يعمهون صدق الله العظيم